أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استعده ذنبه في علم غيبه ألا بسم الله الرحمن الرحيم حمي والكتاب المبين ان ا انزلناه في ليله مبينه والسبيع المذيب رب السماوات والأرض وما بينهما لأخوة موقعين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم وربما باريه. Shall not be ashamed. O God, so great